ما مع إيمانهم وللله جهود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمور صالحين فيها. وَالِدِينَ فِيهَا وَيُسَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْتًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّمِّينَ بِاللَّهِ ظَلِّينَ السوء عليهم دَائِرَةُ السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وَأَعَدَّ لهم جهنم وساءت مطيرا ولله جند السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوطروه وتسبحوه بكرة وأطيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما فيقول لك المخلقون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأرسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً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 وَقَالَنَّ طَمَّ قَوْمَنَا اكْوِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيطولون بل تحفدوننا بل كانوا لا إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ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 المسجد الحرام إن شاء الله آمين مخلقينه سكوم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي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 119. قال الكفار رحماء بينهم 110. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 111. سيماهم في وجوههم من أثر السجود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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما